بسم الله الرحمن الرحيم تبت يا ذا أفي في وتب ما كَانَ سَبًا ذَهَاوَ لَنَارًا فَسْتَنَهَبَ وَمَرَأْتُهُ حَمَّ فِي mä